تسعة استمع إلى الألوان وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور أزرق أخطر أحمر أسود وردي بنفسجي أصفر بني برتقالي ابيض